أعوذ ب ا ل ل ه م ن الله ش ي ط ا ا ن ر ج ي ي م ولو أننا نزلنا ل أننا إ م الرحمن م وكلمهم الموتى ل ا ئ ك ة و ح ش ن ا ع ل ي كل ك قبلا شيء قبل ما و ا ل ي يشاء ؤ م ن أن و ولكن ا إلا الله أ ك ث ر ه م ي ج ه ل و ن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 ومن ا ل ز ي ت الانعام ثمره ر وآتوا حموله ق ه ي و حصاده وفرشاه كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين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 ومن ا ل إ ب ل اثنين ومن البقر اثنين قل آ ذ ذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم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 على طائفتين من قبلنا و إ ن كنا عن دراستهم لغافلين أ و تقولوا لو أ ن ا انزل علينا الكتاب لكنا أ ه د ا منهم فقد جاءكم ب ي ن ة م ن ربكم وهدى و ر ح م ة فمن أ ظ ل م ممن كذب بايات الله وصدف عنها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 قل أ اغير َ الله َِّ أ َ ب ْ غ ي ربا َّ وهو ََُ رب َُّ كل ُِّ شيء ٍَْ ولا ََ تكسب َُِْ كل ُُّ نفس ٍَْ الا َّ عليها َََْ ولا ََ تزر َِ وازره ََِ ة وزر َِْ أ ُ خ ْ ر َ ى ثم َُّ الى َ ربكم َُِّ مرجعكم َُُِْْ فينبئكم ََُُُِّ بما َِ كنتم ُُْْ فيه ِِ تختلفون َََ